لا اله الا الله بالله من الشيطان الرجيم سواء من كان منتم فاهيناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي فيه في الناس كمن مثل كم الله, الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغرا عند الله وعدا وعلم شديد ومن يرد ان يضلن يجعل صدره ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رزدا من قد فصلنا من الآيات قد فصلنا من الآيات القوم يذكرون لم دار السلام لم دار السلام دار الدين شيطان الرجيم وجاءوا وسنوا البحر فاتوا على قوم فاتوا على قوم عكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى لنا إلها قال إنكم قوم تجهلون إنها أولئك متبرعون هم فيه وباطلون ما كانوا يبغيكم إلها وهو فضلكم وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم يسوم سوء العذاب يلون أبناءكم ويستحيون ويستحيون نساؤكم وفي ذالك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاث نلياته وأتمناها عشر فتمم يقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأحدها هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل ولكن إلى الجبن فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله دكا صاعق طال فلم أفقه قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالاتي إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألوان مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ فَخُذْ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الفاسقين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 وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل يتخذوه سبيلا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 وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا وَرَأَوْا قد ضلوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتني من بعدي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 دخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وَكَذَلِكَ نَجَزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَعَمَّسَ الغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً وفي نسخته له دود ورحمة للذين هم, للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا فَقَالَ رَبّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ قَالَ رَبّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ هي إلا فتنة كتضل تضل بها من تشاء, تشاء وتحدى من تشاء أنت ولينا فغفر لنا وارحمنا خير الغافلين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء Ik zie het, وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينه هما في ستة أيام، ثم استوى، ثم استوى على العرش. مالكم من دونه من ولي ولا شفيع، فلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء.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 لك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إن سمعنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا ان نؤمن ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول من ولكن حق القول مني لأم جهنم لأملأن جهنم من الجنه والناس من الجنة والناس أجمعين نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا, وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تَجَافَتْ جُمُوعُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ En als I uh, أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا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 يشون في مساكنهم إن في ذلك لا آيات يسمعون. فنخرج به, زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ ولا بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نقطه امشاج نبتلي نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا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 يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتينا وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا جناتهم وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويضاف عليهم بآنية من فضة وأكواب, وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة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 إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا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 ماشاء الله. إن الله كان عليما حكيما يدخل ما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 سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه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 وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى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 وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عون فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء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 فيُعذِبُهُ اللَّهُ العذابَ الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأمَّا إذا بَتَّ رَبُّهُ فَأَعُوذُ وَأَمَّا إِلَّا بَتَلًا فَقَدْ ضَلَّ عَلَى دَرْبِهِ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَن كَلَّا بل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمَن هوَ deze يب يم يم يم يم يقول يا ليتني قد يم يم يم يم يم يم يم يم يم يم يم يم يم يم Zoeken, nee,